فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم ترفوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم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 وَأَتَيْنَا هُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءُ مُبِينٍ إِنَّهَا أُلَاء إِلَى يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَةٌ الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُشَرِّينَ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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون